الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد فسبق الحديث على المرسل وانواعه وعلى بعض مراصيل التابعين التي وردت في كتب السته وشرحنا قول المصنف رحمه الله مرسلون منه الصحابي سقط قلنا هذا التعريف غير صحيح، بل المفروض أن يقال ومرسلون من فوق تابعين ساقط، الحديث مرسل، يعني مشي هو الذي سقط من اسناده الصحابي، كما هو مشهور على السنه كثير من يشتغل بهذا العلم، لان لو علمنا أن الصحابة هو الصحابي هو الذي سقط لكان هذا صحيحا كان هذا صحيح لأن الصحابة كلهم عدل والجهال بهم لا تضر. مع أن المرسل معروف الجمهور على ضعفه وعدم حجيته إذا لو علمنا أن الصحابية هو المحذوف لما وسع احدا أن يختلف في حجيته فالصحيح أن يقال ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا أو رواه عنه ولم يذكر من حدثه به وكذا ما رواه عما النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان غير مميز غير مميز حال رواية عبد الله, عبد الله او رواية محمد بن أبي بكر الصديق أو غيرهم من الصحابه الصغار لبعضهم زعم أنه تابعي أو من له رؤيه فقط, فقط إذا هذا سبق في الدرس الماضي فراجعوا السياق وراجعوا ما سبق واليوم بقي لنا الحديث حول العاجز عاجز البيت ومرسل من فوق تابع سقط بقي لنا وقل غريب مارا واراوين فقط وقل غريب والغريب يعني لأن هذا هو النوع السابع عشر يعني المرسل كان نوعا كان نوع السابع السادس عشر السادس عشر والآن الغريب الغريب هو المنفرد عن وطنه وسموه غريبا يعني سموا الحديث غريبا لانفراد روايته عن غيره عن غيره كما سياتي ان شاء الله تعريفه تعريف الغريب وسياتي ايضا حكم الغريب حكم الغريب ان طبعا يعني سبق ان قلنا بان الغريب يعني فيه انواع الغريب فيه انواع كما سيأتي فيه في التقسيم كما قلنا أيضا بأن الغريب يعني منه الصحيح ومنه الضعيف كما سيأتي أيضا في في الحكم كما في الحكم إذن ما هو الغريب ما هو الغريب لغة وما هو الغريب اصطلاحا ما هو الغريب لغة وما هو الغريب استلافا الغريب فعل هذه شنو كتسماري هذه كتسمى صفة المشبه اكتسما الصفه المشبع وشنو كنقصدو بالغريب الغريب كنقصدو به المنفرد هذا معنى الغريب معناه المنفرد لانه سمي غريبا لانفراده أو للفراد راويه عن غيره يعني انتم تعلمون ان من شان الغريب الانفراد عن وطنه والانفراد عن اهله والانفراد عن بلده فكذلك ما رواه راوي فقط فهو منفرد بروايته عن كل أحد طبعا إما بجميع الحديث وإما بشيء آخر كما سيأتي إن شاء الله الحديث, الحديث النعي عن بيع الولاء وهيبته إن هذا الحديث لم يصح إلا الحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو ببعضه مع وإما ببعضه كحديث زكاة الفطر حيث قيل إن الإمام مالكاً انفرض عن سائر رواطه بقوله من المسلمين يعني فرض الله الزكاة يعني من المسلمين أو ببعض السند أو ليكون أيضا الغربة ببعض السند كحديث أمي زرع المشهور يلنا المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن عيشة بن عروة عن اخيه عبد الله عن أبيه ما عن عائشة عن عائشة رواه الطبراني من حديث الدار عن هشام بدون واسطة اخيه وسواء فرض به مطلقا أو بقيد كونه عن إمام شأنه شأنه ماذا أن يجمع بين الأحاديث أو أن يجمع حديثه لجلالته مثل الزهري وقتاده وغيرهما, وغيرهما خلافا لابن منده خلاف لابن منده إذا فالحديث إذا كان راويه واحدا سمي غريبا وإن كان اثنين سمي عزيزا سمي عزيزاً ولو كان في طبقة واحدة وإما إن كانوا أكثر فيسمى مشهورا ومستفيضا وإن بلغت رواته الكثرة يعني إلى أن يستحيل طواؤهم على الكذب سمي متواترا سمي إذا التعريف أولا التعريف وحل ألفاظ المتن قلنا الغريب سفى مشبى بمعنى المنفرد والبعيد عن أقاربه والبعيد عن أوطانه يعني تغرب عن أوطانه إن هذا الغريب فيكون مشتقا من الغربة وإما أن يكون غريبا في البلد حيث لا يجد صاحبا يصاحبه ويشكي له همومه أو أن يكون غريبا عن أبنائه. عن أبنائه وخاف وطنه لكنه غارب عن أبنائه إما مسجون وإما كمثل حالتكم أو الغارب في الحديث الغريب في الحديث الغريب في الحديث هو المقصود وهو ما رواه راو واحد فقط راوي واحد فقط حتى ولو يكون الصحابي مثلا او لو كان الصحابي فهو غريب مثلا ان لا نجد راويا من الصحابه رواه الا واحدا مثلا مثل ان لا نجد راويا من الصحابه الا ابن عباس فهذا غريب او مثل لا نجد يعني صحابيا رواه الا عمر يعني حديث الاعمال حديث الاعمال ان من الاعمال بالنيات فهو غريب وان كان وقالوا فيه متواتر تواترا معنويا معنوياً ولكن ولكنه غريب لم يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولذلك قال العلماء الغريب إذا تأكدنا بأنه غريب فإذا وجدناه روية من أو رواه صحابي آخر فيكون الحديث ضعيفا بالنسبة لهذا مثلا حديث الأعمال فحديث الأعمال الصحة يعني لكونه رواه عمر لكن ورد أنه رواه أبو غريلا فهذا ضعيف هذا ضعيف. إذا فلا بد أن يكون راويه عمر غريب هذا هو. أو إذا لم نجد راوي من التابعين إلا شخص واحد مثلا قتادة. إذا كان من التابعين واحد حال قتادة هذا غريب هذا غريب. والمعلوم والمعروف عند علماء الحديث أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند وإما أن تكون في أثناء السند، وإما أن تكون في آخر السند، فالقسمة ثلاثية. أن تكون الغاربة في أصل السند، أن تكون الغاربة في أثناء السند، أن تكون الغاربة في آخر السند. في آخر السند. يعني ثم ينتشر حل حديث العمل. هو غريب في طبقه الصحابة والتابعين، واما بعد ذلك. فقد انتشر انتشار عظيم اذا فالغريب هنا يعني كان في ماذا كان في طبقه الصحابه والتابعين ثم بعد ذلك انتشر مع ذلك في هو الانفراد والبعد الانفراد والبعد هذا من جهه اللغه يعني تقول فلان غريب كما قال كن في الدنيا كأنك غريب كن في الدنيا كانك غريب يعني أو أن تكون مثلا عن الأوطان أو, أو عن الأهل ها؟ أو عن الأبناء يعني يكون في الدنيا كأنك غريب هكذا واستلاحا استلاحا اختلفت تعاريف العلماء فيه يعني فمنهم من قال ما ينفرد بروايته راو واحد هذا تعرف الحق وإن كان مختصرا إلا أنه جامع إلا أنه جامع مثلا الغريب استلاحا هو الذي انفرد بروايته شخص واحد يعني في أي موضع من المواضع كما سبقان قلنا إما في أصل السند أو في أثنائه أو في آخره يعني في أي موضع من السند وقع التفرد به سمي غريبا سمي غريبا لأنه كيسبح كالغريب كالغريب الوحيد يعني الغريب يعني كي يكون لا أهلا له لا أهلا عنده وخير يكون عنده أهل في بلده ولكن لا أهلا له في الغربة لا أهلا عنده في الغربة أو أن يكون لبعديه وانفراده عن اقاربه سمى غريبا وكذلك أهل الغربة في عصرنا أهل الغربة لأنهم إن كانوا مع الناس يعاشرون الناس ويجارسون الناس إلا أنه قلما يجدون من يوافقهم في الرأي ومن يوافقهم في المعتقد ومن يوافقهم ويعينهم عن الطاعه عن الطعام لأن الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا أما في هذا الزمن والعياذ بالله قلما تجد أحدا يعينك على المعروف بالله ترى إلا من يعينك عن المنكر العياد بالله ولكن الإنسان عليه أن يصبر فهو في هذا الزمن يعني دليل على إيمانه ودليل على إخلاصه إذا صبر وأوذي في الله عز وجل وكان غريب بين الناس ولو كان الناس معه بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله إلا أنهم يتبعون هواهم والرجل متشبث الأفكار الصحيحة وإذا اسمناها فكرا يعني بالمنهج الصحيح. المنهج الصحيح هذا معنى فكيصبح بحل الغريب الواحد كذلك الحديث لبعده عن مرتبة الشغلة فضلا عن التواتر سمي غريبا لأنه تفرد بروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي واحد ثم تابعي واحد وهكذا فمثلا خذوا حديث الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا حديث رواه البخاري في مواضع, في مواضع ثمانيه ورواه مسلم ورواه غير واحد ولكن بروايته تفرد بروايته عن الرسول عمر ثم عن عمر علقمه ثم عن علقمه محمد بن ابراهيم التميمي لاحظوا انفراد انفرد به عمر على رسول الله وانفرد عن عمر على القامة وانفرد عن على القامة محمد بن ابراهيم التميمي وانفرد عن يحيى سعيد الانصاري انفرد يحيى بن سعيد الانصاري عن, عن محمد بن ابراهيم ثم اشتهر بعد ذلك إذا فكان في أثناء وفي اصل السند يعني عمر انفرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام علقمه انفرد عنه عن عمر محمد بن ابراهيم التميم التيمي عن علقمه يحيى بن سعد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي التيمي لعلي يقل تميمي جرى على ليسان ما لا اقصد انما هو التيمي محمد بن ابراهيم التيمي ثم يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي ثم اشتهر بعد ذلك ثم اشتهر بعد ذلك وبعض العلماء يطلق على الغريب اسم آخر وهو الفرد كما سيأتي إن شاء الله الفرد وطيب قبل أن ننظر إلى هذا الاطلاق. هذا التعريف نقف معه وقفه يعني ما ينفرد بروايته راو واحد الحديث الذي يرويه شخص واحد ويستقل بروايته إما أن تكون أو أن يكون الانفراد في كل طبقة من طبقات السند وإما أن يكون الانفراد في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة يعني ولا تضر زيادة عن واحد لا تضر زيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن شنو العبرة العبرة للاقل العبرة للعقل إذن فلذلك ما ينفرد ينفرد بروايته راو واحد والانفراد قلنا إما أن يكون في أصل السند أو في أثناء السند أو في آخر السند إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره والعلماء كي تلقوا على الغريب اسم آخر كما قلنا شنو هذا الاسم يقولون كيقولون الفرد الفرد والفرد هنا وقع الخلاف، لأن من العلماء من قال بانهما مترادفا مترادفا ولذلك غاير بعض العلماء بنوما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا لكن الحافظ من حجر يعتبرهما مترادفين لغة واستلاحة لذلك جاء في نزهة النظر انه قال رحمه الله تعالى إن اهل الاستلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي على الفرد النسبي وقسموا الغريب إلى قسمين قسموا الغريب إلى قسمين القسم الأول الغريب النسبي والقسم الثاني الغريب المطلق يعني شنو المقصود بالغريب النسبي يعني بالنسبة إلى موضع التفرد بالنسبة إلى موضع التفرد فبالنسبة إلى موضع التفرد ينقسم إلى قسمين غريب مطلق وغريب نسبي الغريب المطلق والغريب نسبي الغريب المطلق له اسم اخر وهو يقال له الفرد المطلق يقال له الفرد المطلق مفهوم الفرد المطلق وهذه الاقسام عرفها العلماء يعني كل قسم له تعريف مثلا الغريب المطلق او الفرد المطلق ما اسمه تعريفه اسمه هو هذا الفرد المطلق والغريب المطلق ولكن ما تعرفه تعرفه هو ما كانت الغرابة في أصل السند في أصل السند يعني في اصل سنده يعني الحديث كان فرد به أو بروايته شخص واحد في أصل السند شنك نقصده باصل السند يعني طرفه الذي فيه الصحابي لأن الصحابي كيكون حلقة من حلقات السند إذا تفرد الصحابي برواية الحديث فماذا يسمى هذا الحديث الذي تفرد به الصحابي كحديث الأعمال مثلا ماذا نسميه نسميه غريبا ولكن أي غرابة هذه غرابة نسبية أم غرابة غرابة مطلقة الجواب غرابة مطلقة غرابة مطلقة ولا يلتفت إلى ما فهمه الملا على القاري في من كلام الحافظ في شرح شرحي, شرحي النخبة قال بأن أصل السند الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه بل الطرف اصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي طرفه الذي فيه الصحابي فهذا يقال له ماذا يقال له الفرد المطلق أو الغريب المطلق إذا كان في أصل السند يعني في الطرف ديال السند الصحابه هو الحلقة من حلقات حلقه من حلقات السند فكل صحابي تفرد بروايه لحديث ما فهذا الحديث يسمى غريبا غرابا مطلقة أو فردا مطلقة فردا مطلقا وكما قلنا هو مثل حديث عمر بن الخطاب ثم قد يستمر التفرد الى اخر السند وقد يروي عن ذلك التفرد عدد من الرواة لكنه لا يستمر كمثل حديث الأعمال كما قلنا سابقا تفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد عن عمر عن القامة ثم تفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي تفرد محمد بن إبراهيم عن, عن القامة وتفرد عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعد الأنصاري ثم بعد ذلك يعني استمر انتشر وزاد عددا يعني عدد من رواد المفهوم إما أن يستمر وإما أن لا يستمر هذا معنى الفرض المطلق إما أن يستمر التفرد إلى آخر السند وإما أن لا يستمر لا يستمر كحديث الأعمال الغريب النسبي هذا هو القسم الثاني أو يسمى الفرض النسبي لاحظوا في الأول يسمى الغريب المطلق ويسمى الفرض المطلق والثاني ايضا يسمى الغريب النسبي ويسمى الفرض النسبي هما في الحق اسماء فقط اما الغريب المطلق والفرض المطلق شيء واحد الغريب النسبي والفرض النسبي شيء واحد شيء واحد هذا التعريف ديال الغريب النسبي الغريب المطلق قلنا هو ما كانت الغرابه في اصل سنده والغريب النسبي هو العكس ما كانت الغرابه في اثناء سنده في أثناء سنده يعني بحل غيره الحديث أكثر من راوين في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راوين واحد عن أولئك الرواد ونعطيه المثال قلنا المثال دائما شأنه الايضاح والبيان نعطيه المثال لإمام مالك مثلا عن الزهري عن انس رضي الله عنه إمام مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بأن النبي صلّى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر على رأسه المغفر هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر هذا تفرّد بإمارك عن الزورين هذا تفرّد بإمارك عن الزورين وهذه هذا التفرّد نسبي نسبي هذا اسمه غ غريب نسبي ونسميه بالغريب النسبي لأن التفرّد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين تفرد بمالك عن الزور فهذه نسبية غرابة نسبية يعني غرابة نسبية لأنك تفرد بالحديث بالنسبة إلى شخص معين ولذلك يقولون بالنسبة كما يقولون في الحديث صحيح بالنسبة أو صحيح نسبي أو حسن نسبي ماذا يقصد بصح نسبي أو حسن نسبي مثلا لاحظوا هو ضعيف حديث ضعيف لكن بالنسبه الى حديث شخص اخر او راوي اخر فهو صحيح ماشي صحيح يعني مطلق لا بالنسبه الى حديث هذا الشخص بالنسبة إلى حديث هذا الشخص اللي هو اصله ضعيف ولكن ما كانجبوش شي واحد اضعف منه يقول حديثه صحيح يعني بالنسبه الى حديث ماذا حديث هذا الشخص اللي هو ضعيف جدا الغريب النسبي الغريب النسبي أو الفرض النسبي عنده أنواع في عنده أنواع من الغرابة لأن التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي لأن الغرابة فيها ليست مطلقة الغرابة المطلقة هي اللي سيقدت أما هذه غرابة نسبية يعني بالنسبة إلى هذا الراوي بالنسبه الى شخص معين هذا بالنسبه الى شيء معين هذا اللي كيكون غريب غرابه النسبيه يعني من انها مطلقة مطلقه بالنسبه الى شخص معين هذا النوع هذا كيقسمو العلماء الى اقسام الى اقسام كيقسمو الى ثلاثه اقسام كيقسمو الى اربعه اقسام مثلا القسم الاول تفرض ثقه واحد الثقاء يتفرد برواية الحديث وهذا الثقاء لم يروي إلا عن فلان مثلا لم يروي ثقاء إلا فلان لم يروي ثقاء إلا فلان والحديث روى من طرق كثيرة روى من طرق كثيرة ولكن لم يرويه إلا ثقاء واحد لم يرويه إلا ثقاء واحد هذا تفرد نسبي. يعني بالنسبة إلى الحديث روية من طرق كثيرة ولكن بالنسبة إلى هذا رواثقة واحد أنا القسم الثاني تفرد أهل بلد أو أهل جهة من الجهد كي تفردوا ماذا في حديث مثلا حل أهل مكة حل أهل الشام فإذا جاء هذا الحديث مثلا عن بلد آخر عن أهل بلد آخر غير البلد الذي ذكرنا أن هذا الحديث معروف وصحيح بالنسبة الى اهل مكة إذا رواه أهل مكة فهو الحديث صحيح لكن إذا رواه غيرهم الحديث ضعيف يعني فيكون بهذا غريب بهذا النسبة غريب بهذا كذلك القسم الثالث تفرض أهل البلدين أو جياء عن أهل بلدين أو جهه أخرى يعني بلد عن بلد جهه عن جهه جياء عن جياء مثلا يتفرد به اهل البصره عن اهل المدينه او تفرد به أهل الشام عن اهل الحجاز هذه لان الامثله معروفه وكيف تقفون على مثل هذه الصور الصوره هذه تجدونها في ماذا في كتب العلل غالب ما يعترضون ويذكرون مثل هذه الغرابات ويقول لك هذا مثلا هذا الحديث هذا غريب بالنسبه إلى هذا البلده عن هذه البلدة مثلا أهل الشام على أهل المدينة أهل الشام على أهل المدينة عن أهل الحجاز إذن هذا هو القسم الرابع الأول تفرد في قبيل روايه الحديث أو تفرد راوي معين عن راوي معين او تفرد اهل البلد او اهل الجيه يعني في حديث او تفرد اهل البلد او جيه عن اهلي بلدين او جيهة اخرى هذه اقساب اربعة ثم العلماء قسموا الغريب من حيث الغربة ايضا اما ان تكون الغربة في السند واما ان تكون الغربة في المد او قل ان شئت اما ان تكون الغربة رواية واما ان تكون درايه يعني اما ان تكون فيه متنا او سندا يعني كي يكون حديث متنه تفرد به صحابي واحد او راو واحد متنه واما ان تكون الغرابه ايضا في السند في السند يعني كي يكون الغرابه في السند فقط ماشي في المتن اولا ان تكون الغرابه في المتن فقط أو الغرابة متنا واسنادا أو الغرابة اسنادا لا متنا ومن علماء من قال هو مع القسمان غرابة متنا واسنادا وهو الحديث الذي كان به بروايته رواية متنه راون واحد فهو من هذا الجهة يعني سندا ومتنا في السند غريب والمتن غريب أو غريب إسناد لا متن يعني بحال اللي يكون متنه رواته جماعه من الصحابة ولكن فرد واحد بروايته عن صحابين آخر وهذا هو اللي عبر عليه الترمذي بقوله غريب من هذا الوجه غريب من هذا الوجه يعني كيكون كي غرابة في الإسناد ماشي في المت ماشي في المت طيب شنو هو الكتاب اللي كي يعتني بهذا النوع من الحديث يعني الغرابة واختلف العلماء الكتب اللي تألفت في الموضوع ولهذا قالوا يعني هذه الامثله هذه توجد في مسند البزار معجم الاوسط للطبراني يعني هذا كتوجد أنزل كثيرة ولكن المؤلفة اللي كتبت وصنفت فيه يعني قالوا بحال رائب مالك للدار قطني أو كتاب الأفراد للدار قطني أو السنن التي تفرض بكل سنتين منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. هذا يكون تفرد في, في ماذا تفرض بكل سنه منه أهل بلده أهل بلده هذا معنى الغريب الغريب ينقسم كما قلنا والغرب عرف عرفنا معناها طيب هل الغرابه تنافي الصحه الجواب الغرابه لا تنافي الصحه ان يجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا ان يكون كما يقول الترمذي وهذا حديث صحيح غريب وهذا حديث حسن غريب حسن غريب يعني هكذا قد يكون في صح البخاري وقد يكون في صح مسلم أو في إمامع وقد يكون في السنن وقد يكون في المساند وقد يكون في المعاجم إلى آخره إذن فهذا يسمى ماذا يسمى غريبا يسمى غريبا ولكن لا تلزموا الغرابة لا تنفي الصحة لا تنفي الصحة وطبعا بان يكون كل واحد من رجاله ثقة باش يكون صحيح أو من قلفه صدق باش يكون حسن يعني مثلا حدث الإمام مالك يعني عن مولى ابي صالح مولى أبي صالح عن مولى أبي صالح عن أبي يوريرام مرفوعا الصفر قطعة من العذاب طبعاً أنتم تعلمون أن الحديث في الصحيح الحديث في الصحيح البخاري وقد يقع الغريب ولكن له معنى آخر شنو هو المعنى اللي يكون عنده يكون بمعنى الشاذ يقال هذا حديث غريب أي شاذ يعني شذوذاً معروفاً وهذا مش يكون من قسم من أقسام الطعن من أقسام الطعن يعني مش يكون ضعيف من أقسام الطعام في الحديث وهذا هو المراد من قول صاحب المصابح هذا حديث غريب هذا حديث غريب يعني طبعا بالنظر إلى ماذا إذا ما قيل فيه وبعضهم يفسرون الشاذ بمفرد الراوي، يعني لا يلتفتون إلى اعتبار مخالفته للثيقات ولذلك يقولون الصحيح شاذ صحيح شاذ بهذا التعبير هذا يعني ماشي كل شاذ ماشي دائما ضعيف لأن الأصف الشاذ ان يكون ضعيفا ولكن إذا قلنا ما التقسيم اللي قلنا الآن فنقول يقولون صحيح شاذ وصحيح غير شاذ في الشدود بهذا المعنى هذا ما كنا فيش الصحة بحاله بحال الغرابه يعني ربما يكون صحيح ربما يكون حسن ربما يكون ضعيف هذا لا ينافي الصحة نفهم إذن فيكون بين الغرابة أو نقول بأن الغرابة هو كل من فرد راو بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديث حديثه كالزهري هذا الزهري طبعا أنتم تعلمونه بأنه من الحفاظ الكبار في المتن والسند وعلى ذلك فينقسم إلى غريب صحيح كالإفراد المخرج في الصحيحين أو غريب ضعيف أو الغريب على الغرائب وهذا هو المشار اليه في قول من قال غريب ومروي اثنين لا الثلاثة لا وقل غريب ما روى روى فقط وقل غريب ما روى روى فقط هذا علشان كنت أذكر لك هذا البيت هو ومشي هو الشوفكوش تأكد بعل للا وشفى من ولا لا الغريب هو الذي روى روى فقط أما هذا اللي يقتلك البيت اللي يقتلك مشي وقل غريب ما روى روى فقط هذا صحيح أما ما روى وثناني فأكثر فهذا له حكم آخر سيأتي إن شاء الله مفهوم ثم ذكرنا اقسام الغريب فهناك غريب صحيح مخرج في الصحيحين هناك غريب ضعيف هو الغالب عن عن الغرائب ولذلك يقول ابن مالك غريب حسن غريب حسن وقد صنف في الغريب كتب صنف العلماء كتب كثيرة مثلا كتب الغربة يعني الغرابة غرابة الحديث مثلا أبو عبيدة أبو عبيدة القاسم أبو عبيدة القاسم روى يعني أحاديث وعنده كتاب كتاب الغربه كتاب الغربه غربة الحديث قاسم العراوي وكان أيضا كتاب الغرابة لمن الفائق الإمام الزمخشري. هذا معتزلي معتزلي وكذلك كتاب المشهور هو أهم كتاب في الموضوع هو كتاب النهاية هذا كتاب النهاية ابن أثير وهو كما يقول علماء الحديث هو أجمع كتب الغرابة أو الغريب قلوا غرابة يعني يعني هو حقا كتب الغريب لأنه كيسهل يعني اللفظات الغريبة وقد صنف غير واحدين, غير واحدين في الغرابة ولكن من طريقة أخرى بحال في المشكل، بحال الطحاوي، وبحال الخطابي، وبحال عبد عبدالبر يعني بحال هذوم صنفوا في هذا النوع من العلم من جهات أخرى ولذلك الأصل لا يتتبع الإنسان الغرائب من الحديث فقدنا الائمه التتبع الغريب الحديث لذلك مثلا كره الائمه تتبع الحديث الغريب حتى الإمام الامام رحمه الله تعالى شر العلمي الغريب شر العلمي الغريب وخير العلمي الظاهر الذي قد الناس يعني لا يكون الانسان منفردا لان غالبا الذي يبحث عن الغريب يعني أن تكون له أحاديث لست عند غيره ولا يبالي في كونها صحيحة أو ضعيفة في كونها صحيحة أو ضعيفة وأيضاً مما قاله في هذا الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف يقول كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر يعني هم كانوا يظنوا على أن الإنسان الذي يجمع الاحاديث الغريبة هو هذا افضل لكن تبين لهم انه شر يعني الغريب شر ان الانسان يتبع الغرائب ويخلي الاحاديث اللي هي صحيحة وربما متواتره وقال حم ابن حنبل إمام أحمد لا تكتبوا هذه الغرائب فانها مناكير وغالبها عن الضعفاء غالبها تكون عن الضعفاء ولذلك كرهوا هذا وشددوا فيه وشددوا فيه وطلبوا من من طلباتهم ومن اهل الحديث بصفه عامه الا يروون هذه الاحاديث اللي هي الحديث الغريبه الحديث الغريبة ولذلك قال وقل غريب ما رواه راوٍ فقط وقل غريب وقلنا معروف الغريب هو المنفرد عن وطنه أو البعيد عن أهله هذا هو الغارب الغربه قلنا قد يكون الانسان غريبا بين أهله وعشيرته ذلك سيما إذا كان أهله لا يشاطرونه الرأي يخالفونه في المعتقد العياذ بالله نساء الله السلام والعافية وقلنا سمي الحديث بذلك لانفراد راويه عن غيره وقد سبق أن قلنا بأن في الاصطلاح والتعريف السابق ولكن ومع ذلك نقول هو الذي انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند في أي موضع وقع التفرد به يعني سواء كان في أصل السند أو في أثناء السند أو في آخر السند أو في آخر السند والمصنف قال وقل غريب ما ما هذه واقع على مذاع الحديث الحديث أي الحديث الذي رواه راو واحد فقط هذا معنى يعني تفرد فيه به راو واحد والتفرد كما قلنا إما أن يكون في المتني أو في الإسناد أو في الإسناد بأمر لا يذكره غيره من الرواة، لا يذكره غيره من الرواة، وهناك امثله كثيرة احنا, احنا ذكرنا بعض الامثله فخذوا مثلا الولاء لحمه كلحمه الناس لا يباع ولا يهب الولاء لحمه اللحمه بضم اللام وسكون الح هي القرابه اللحمه قرابه وهذا على من يقصد بالمجاز هذا تعبير مجازي هذا تعبير مجازي ويروى ايضا الولاء لحمه كنحمه الثوب يعني معنى ان الولاء يجري مجرى النسف في الميراث يعني كما يخالط اللحمه يعني سود الثوب حتى يصير كالشيء الواحد فكذلك الولاء كذلك الولاء هذا حديث تفرض به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وايضا بحال حديث انما الاعمال بالنيات رواه عبد المجيد عن زيد بن اسلم وقال الخليلي أخطأ أبو عبد المجيد هو غير محفوظ من حديث زيد بوجه وحكمه أن فيه الصحيح والحسن والضعيف وإن كان الضعيف هو الغالب إن كان الضعيف فهو الغالب كما قال الإمام أحمد لا تكتب الغرائب فإنها مناكر وغالبها عن الضعفاء وغالبها عن الضعفة إذن ما حكم الغريب حكمه كما قلنا مما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا وإن كان الغالب عليه أن يكون ضعيفا هذا معنى الآن وصلنا إلى الأسئلة ما هو الغريب لغة وما هو الغريب اصطلاحا وما, وما هو الغريب استلاحا وما الفرق بين الى كم ينقسم طبعا ينقسم الى قسمين غريب نسبي وغريب مطلق ثم هذه الاقسام ما تعرف كل قسم وما الفرق بينها وما الفرق بينها مثل لكل قسم بمثال أو مثالين مثل لكل قسم بمثال أو مثالين وما حكم الغريب وما حكم الغارب هل هو ضعيف هل هو صحيح هل هو حسن وما هو الأكثر فيه شنو الأكثر فيه أن يكون ضعيفا أم أن يكون صحيحا أم أن يكون حسنا أن يكون حسناً؟ أذكر بعض الكتب التي ألفت في الموضوع أذكر بعض الكتب التي ألفت في الموضوع ولماذا سمي هذا النوع بالفرد المطلق بالفرد المطلق ولماذا سمي ايضا النسبي بالفرد النسبي أو الغريب النسبي ها, ها وما هو أكثر استعمالا النسبي أو المطلق المطلق مفهوم إذن هذا هو أسئلة اللي ينبغي طالب أن يكون عنده الجواب عليها طبعا هذا الغرابه تكون في السند فقط ام في السند والمتن واعطي مثال الغرابه في السند واعطي مثال الغرابه في المتن او فيهما معا فيه وايضا يعني اصل الغرابه اين تكون الغرابه يعني ما ينفرد بروايته شخص واحد في ماذا يقولنا في اصله او في سنده يعني في وسطه أو في آخره طيب ماذا نقصد بأصله وماذا قال علي القاري ومثل بمثال في أصله مثل بمثال في وسطه مثل بمثال في آخره في آخره طيب إذا تفرض الصحابي برواية الحديث هل الحديث هذا يسمى غريبا غرب مطلقه مغربة نسبيه مغربة نسبيه إذن هذا هو فيما يتعلق بهذا الدرس اليوم ايه طيب حديث الاعمال تفرد بعمر الخطاب ومن عن ومن تفرد عن عمر يعني شكون هذا الشخص اللي تفرد عن عمر وهكذا كل واحد تفرد عن الاخر اذا تعطيني تعطوني المثال شكون هذا اللي تفرض عن عمر واللي تفرض عن عمر شك... على من يتفرد أيضا عن القامة على القامة شكون تفرد عليه محمد ابن إبراهيم التيمين شكون تفرد عنه هذا شكون تفرد عنه وهكذا ثم بعد ذلك يعني انتشر ثم بعد ذلك انتشر مفهوم أيضا حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر على رأس المغفر إلى آخره، إذن سنقف هنا إن شاء الله لأن الوقت انتهى وغدا نتابع الحديث على النوع الآخر.